أعوذ بالله من الشيطان الرديم تنقية هذه التلاوة مقدم لكم من موقع هذه مقدم لكم من موقع معراج Yes. Yeah. uh, <تصفيق> <تصفيق> أَمْ <أياماً> تَسْتَصْبُرُ and why ظهروا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> En shān yún dāng Then you I'm المترجم للقناة an I'm full of Tässä on Ja Oppo هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج